قلغاك أنه روت الشياقف فإنهم لا آكلون منها فما لقول منها البطود ثم إن له معليها لثوبا من حميب ثم إن مرجعه لا الجحيم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 طَامْهُرْ كَيْفَ كَانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنَعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكََرْبِ الْعَظِيمِ